أنا لا يطغى أرواه استغنا إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إنه كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إنه كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لا إن لم يتهل نصف عب الناصية ناصية كذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تقعه واسجد وقتربي